إِنَّا أَرْسَلْنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ لم كنتم تعلمون Yeah made in Why وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا والله والله جعلنا في مل الارض بيتا مكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلياتكم ولا تذرن Voi ولا... Oh